<تصفيق> يا جنانا يا حنانا باتت لنا ساهرة يا ملاماً يا أماناً يا رحيقاً من زهور عاطرة لن أوفيك شكرك الثاليك vallahu yajzikin jinan al ta hen wa tunadi lak ya ummi mama ya umma ya umma ti ya mamia ummi ya ya umma ya umma ya umma ti ya وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلم منذ التور وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلم Shine